الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اسال سائل يقول ما حكم رفع اليدين بعد الانتهاء من خطبه الجمعه اثناء دعاء الامام اولا الدعاء في اخر الخطبه الحديث الوارد فيها حديث ضعيف ولكن عليه العمل يعني العلماء جميعا من في أركان خطبة الجمعة الدعاء في آخرها ولكن العلم من الحديث الوارد فيها حديث ضعيف خط مرافع لديه من الإمام والمأموم أما الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه أو بأصبعه صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ومن ثم فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المأموم يتبع الإمام فلا يرفع يديه حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن رفع يديه من المأموم بيدعى وما قول القائل إني لا أعلم حديثا ينهى عن ذلك الجواب من العلماء يقولون إن العبادات توقيفيه وإن الماموم يتبع الإمام دائما إذا كان الإمام لا يرفع فالماموم لا يرفع يقول هل على المسافر صلاة ترويح أو ضهى هناك فرق بين قولنا هل عليه صلاة ترويح أو ضهى وبين قولنا هل يصلي الترويح والضحى يعني كلمة على هذه من ألفاظ الإجابة من ألفاظ إيه الإجابة يعني بل جعل العلماء كلمة على هذه من اشد الألفاظ التي يستعمل في الوجوب يبقى السؤال صحته هل المسافر يصلي صلاة ترويح أو ضحى الجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وكذلك كان يصلي الضحى في سفر صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه النوافل حتى ولو كان على ذبته فيستقبل بها القبلة ثم بعد ذلك يصلي صلى الله عليه وسلم حتى وإن حرفت الدابة به عن القبلة فكان صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الليل وصلى صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح في بيت أم هارئ وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يترك صلاة ركعتين قبل الفجر يسنك في الفجر وأما السنن الراتبة فسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته زاد عن ركعتين وركعتين فمن هنا ذهب فريق من العلماء إلى أن المسافر السنة في حقه الا يصلي الرواتب بينما ذهب الشافعية إلى أن الرواتب تصلى كسائر السنة وقالوا قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يفيد المنع ولا يفيد أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصلي النوافل الراتبة وإنما أخبر ابن عمر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القصر وأنه كان يقصر صلى الله عليه وسلم وقال الطريق الأول إن السنن الراتبة تتنافى مع أصل الرخصة لأن الرخصة إنما شرعت للمسافر للتخفيف عنه ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما ألا تسبح والمراد بالتسبيح هنا النافلة قال لو كنت مسبحا لاتممت لو كنت مسبحا لأتممت فالمسألة إذن على خلاف في النوافل الراتبة وأما غير الراتبة فليصلي المرء منها ما شاء يصلي فالمسافر يجوز له أن يصلي صلاة الليل بل يستحب له ذلك ويصلي الضحى ويصلي النفل المطلق النفل المطلق أي الذي لا يرتب على صلاة من الصلوات المفروضة هل كفن المرأة يعطر ككفن الرجل وما على اهل الميت شعله بعد دفنه أما كفن المرأة وتعطير كفن المرأة فلا يحضرني فيه شيء أراجعه بإذن الله تبارك وتعالى أما سؤال وما على أهل الميت شعله بعد دفنه اهل الميت عليهم بعد دفنه مباشرة أن يقفوا عند قبره ويسألون الله تبارك وتعالى له التثبيت عند السؤال ثم بعد ذلك إذا انصرفوا يرجعوا إلى وصيته فإن كان عليه دين قضوا هذا الدين وهذا ينبغي أن يكون قبل دفنه فإن تأخره فليقعد ذلك ثم إنهم بعد ذلك أيضا يمضوا وصيته إن كان اوصى بشيء فليمضوا ما أوصى به ثم بعد ذلك إن أرادوا أن يتصدقوا له فليتصدقوا فهذا جائز ثم يكثر من الدعاء له بالمغفرة هذا الدعاء لا ينقطع يعني يستمر هذا الدعاء إلى آخر عمر الإنسان يدعو لهذا الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قط عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح. قال علماء وليس المراد بالولد الصالح فقط، وإلا فإن الناس يصلون صلاة الجنازة على الميت وصلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء، فيدعو له القريب ويدعو له الأجنبي عنه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فلذلك يُكِرُوا من الدعاء لهم. هل يجوز أن اجمع النية في صلاة نافلة الفجر والضحى وصلاة نافلة العشاء والقيام الجواب لا لان الأصل في النوافل التي يجوز فيها الجمع ألا تكون الصلاة مقصودة بعينه ألا تكون الصلاة مقصودة بعينه ونمثل ذلك مثلا لو أن رجلا دخل المسجد وأراد أن يجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فإذا صلى هو هاتين الركعتين بنية تحيه المسجد ونية صلاة النافله القبلية قبل الظهر فهل تحيه المسجد مقصودة بعينها ليست مقصودة بعينها بدليل أن الإنسان لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وأدرك الإمام فصلى معه أنه يجوز له أن يجلس بعد الصلاة ولم يقل أحد من اهل العلم أنه بعد أن ينتهي من الصلاة يقوم على الفور يصلي ركعتين فهي الصلاة ليست مقصودة لذاتها فاذا سقطت الآن عنه هذه التحية بفعل ركعتين السنة القبلية أما نافلة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها خير من الدنيا وما فيها ركعت الفجر ركعتين الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها والضحى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره واوصى غير ابي هريره رضي الله عن الصحابه اجمعين أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور منها صلاه الضحى وكذلك ما قيل في الفجر والضحى يقال في سنه العشاء هل يجوز المرأة وهي ينزل عليها افرازات متصلة يجوز لان هذه الافرازات مما عمت به البلوى في النساء يعني هذا كان موجود في نساء الصحابه كما هو موجود الآن في كثير من النساء فهذه لا تمنع الامام هذا يجوز وضع العصور التي بها نسبه من الكحول باي نسبة حيث لا يكتب على الزجاج نسبه الكحول وهل نجس الثوب المعطر بهذا العصر؟ وان كان محرما فهذا يجوز وضعها على الورود الزينه التي المنزل في المنزل للتمتع برائحه ذات امناها تراب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القوم حين نزلت أي التحريم القول الخاص في هذه المساله كما حرره الشيخ ابن فهمه رحمه الله ان العطور اذا كانت فيها نسبه من الكحول ضئيله فانه يجوز اما اذا كانت هذه النسبه كبيره فانه يجتنب استعمالها قال ولا نقول حرام لا نقول ايه حرام لأن المسألة مبناها على نجاسة الخمر وعدم نجاسة الخمر ثم اخرا قال كثير من علماء المعاصرين إن الخمر اصلا لا علاقة لها بالكحول الذي تصنع منه هذه الماده ولكن هذا من باب الاحتياط الإنسان يجتنب هذا اما سؤالها ان هذا ممكن تستمتع برائحته نقول لا بئ ان شاء الله ما حكم اكل اللحوم المجمده وما حكم المعلبات من اللحوم مثل كذا وكذا وكذا هذه المساله مبناها على ايه على مساله الذبيه تاكيد ال الذبائح هل اتصدع منها هذه اللحوم فكما سمعنا في الدرس ان الأصل في اللحوم الحظر حتى يأتي ما يبيح ومن ثم قال العلماء اللحوم التي تأتي من خارج بلاد المسلمين إما ان تأتي من بلاد لا تدينوا بدين لا تدينوا بدين يعني ليسوا من أهل الكتاب لا هم يهود ولا هم نصارى وإنما هم بوذيون أو هندوس أو عباد لأي شيء من الاشياء فاذا الأشياء فإذا هم باشروا الذبح بأنفسهم فلا تحل ذبائحهم حتى لو ذبح حتى لو ذبحوا ذبحا شرعيا لأنهم ليسوا من أهل التذكير أما إذا كانت البلاد بلاد كتابية ويباشر الذبح فيها غير الكتابيين فأيضا يحرم أما إذا باشر أهل الكتاب الذبح بأنفسهم وذكروا اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحه فإنه يحل أكلهم أما إذا لم يذكروا اسم الله تبارك وتعالى بل ذكروا اسم عليه السلام أو ذكروا غير اسم الله تبارك وتعالى فهنا وقع خلاف بين العلماء فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع. وأما إذا لم تزكى بل خنقت خنقا أو صعقت بالكهرباء فإن هذه موقوذة ولا تحل وشد فريق من علماء فقال يجوز أكل المنخنقه إذا كان أهل الكتاب يستحلونه ولكن هذا قول شاذ ولكن هنا مسألة أخيرة وهي نحن لا نعلم هل زكيت أم لا وهل ذكر الله عليها ام لا وهل قام بتزكيتها من تحل زكاته ام لا فما الحكم هنا قال فريق من العلماء نرجع الى القاعده الاصليه وهي إن الاصل في اللحوم الحرمه حتى يثبت للانسان انها حلال وفريق قال بل نقول انها حلال حتى يثبت الحرمه واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقالوا هذه الايه المقصود بها عند جماهير المفسرين ذبائح أهل الكتاب والله عز وجل أحلها لنا وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم قد يذكرونها تذكية صحيحة أو يذكروا غير اسم الله تبارك وتعالى عليه. وأما الفريق الأول فقالوا لا هذه الآية وإن جاءت مطلقة فقد قيدت بآيات كقوله تبارك وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفر وقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين فقالوا لنرجع الى الاصل ونقول هذا الإطلاق قيد فلا ناكل وعليه ان لم تكن حراما فالاولى للمسلم ان يجتنبها لانها على, على الاقل شبهه فلذلك الاولى للمسلم أن يجتنب هذه اللحوم تماما ولا ياكل منه قول صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصلى الله الحديث هل الوصف بإنصاف القدم بالقدم, بالقدم وغير ذلك يكون قطعا الصف قد ورد كما عند البخاري وغيره ان الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يلصق كعبه كعب أخيه ومنكبه بمنكب اخيه ولكن هل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ام لا الجواب ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا يعد من السنة التقريرية أم لا فيه خلاف لأن العلماء كثير منهم مشت في السنة التقريرية أن يكون الفعل قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وعلى هذا قال فريق من العلماء إن هذا من فعل الصحابة فلا يرقى إلى أن يكون سنة وبالتالي يتحقق الوصف بأي طريقة المهم أن يكون هناك بين المصلين مسافات فقابل لو أن الإنسان وقف بجوار أخيه ولم يجعل هناك مسافة بينه وبينه يكون قد وصل الصف ولا يلزم أن يلفق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وهذا القول لعله يكون الاقرب الى الصح هل يجوز حج الاعمال ام لا ده سؤال عايم يعني ايه سؤال عايم يعني انت يا عم هاتحج ازاي والطريقه اللي هاتحج بيها وهاتروح امتى والكلام ده لما في حاجه اسمها حج اعمال او حج غير اعمال اذا كان حج صحيح يعني بحج صحيح فلازم السؤال يساله بطريقه مفصله عن هذه يعني احيانا بعض الناس يقصد بحج العمالة ان هو هيدفع رشد واحيانا بعضهم يقصد بحج العمالة ان مكتوب في العقد إن هو لا يحج ولكن هيحج فلا بد انه يسال سؤالا مفصلا عشان يكون الجواب صحيحا لهذا السائل هل يجوز عمل قرعه بين مجموعه المسلمين على أن يخرج منهم أحد الحج مع العلم ان الثمن يكون ارخص يجوز يجوز ولا مانع إذا اتفقوا على ذلك ما حكم بيع أموات الحلاقة وفرشة الحلاقة الجواب ان هذا بغلبة الظن إذا غلب على ظن بائع ان هذا الشخص يستخدم هذه الأموات في حلق النحية فإنه لا يجوز له أن يبيع لقول الله تبارك وتعالى وتعاونه على الزر والتقوى وتعاونه على الإثم والعدوان. أما إذا غلب على ظنه أنه سيستخدمها في شيء حلال كحق العانى مثلا فإنه يجوز له أما إذا لم يغلب على ظن هذا أو ذاك، فإن الأصل الجواز. نما يحرم إذا غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام. ما حكم أن نحو المستوردة ما حكم من ذهب للعمرة ثم بقي للحج بدون تصريح له بذلك أقول هو آثم هو لأن لان ولاه الأمور هناك يمنعون ذلك يمنعون ذلك ولكن لو ادرك الحج وحج فلعل الله عز وجل يغفر له هذا الذنب وهو ذنب مخالفه قول الامر اما طمه أعد في هذه الفتره فهو في اث حتى يدرك الحج فيغفر له هذا أو لا يغفر الله عز وجل الله تبارك وتعالى أعلم أما هذا الفعل فهو غير جائز لماذا غير جائز لأن هذا الشخص دخل بلدا بشرط من الشروط اشترطها أهل هذا البلد عليه وهو انه يخرج في موعد محدد فإذا خالف كان أثما إذا قال أريد أن أحج نقول له أيضا أنت غير مكلف ما دمت لا تستطيع أن تصل إلى هذا المكان بالطرق المشروعه فانت غير مكلف اما استحلال ذلك فنقول هذا لا يحل ان بعض الناس يظن ان هذا حلال وان ذا قوانين وضعيه وان الانسان يجوز له لا هذا ليس من القوانين التي يجوز للانسان مخالفتها ان هذا من باب تنظيم الحج وتنظيم العمرة ما يجيش واحد يقول لك لا ده ابتدى بيصدني عن سبيل الله وبيمنعني من الحج لا هذا من باب التنظيم يعني احنا قلنا مثلا انه يجوز للناس فمثلا مليون كانوا بيعتمروا راح قعدين المليون واجعل ثلاثة مليون ثاني في الحج الدنيا خربت ها لو قلنا الناس يجوز واقعدوا لا لا يجوز هذا فبذلك تجد انت مثلا كل سنة بيبقى هناك حصه لكل دولة قبل ليه ما بيزودوش الحصه بيقصروا الحصه القدرات بتاعتهم على اد كده بالظبط ان لازم يكون في موسم الحج كذا مليون والخدمات الموجوده كذا والامن كذا والفلوس كذا وهكذا فما يبدو الانسان إن هو يتخلف ويجلس بدون اذن ولي الامر ما حكم بذقه الله واشترى شقه ثم كذب على المحافظه واحتاج واخذ شقه اخرى علما بأن هذه الشقة تقوم المحافظة بتدعيمها الذي لا يستطيع شراء الشقة نفس الكلام اللي احنا قلناه إن الزكاة المحافظة بتشترط عليه إن هو لا يكون عنده شقة وربنا سبحانه وتعالى أكرمه يسرق الفرصة لغيره يطرق الفرصة لغيره ولا يحتال ليأخذ شقة أخرى على الشقة اللي هو جالس فيها يقول ما رأيي في العمل 12 ساعة في اليوم العمل في إيه يعني العمل لله ولا العمل في مصدحة وهل هو محتاج إلى هذا العمل أو لا طبعاً هي مسائل يعني تختلف من شخص لشخص فلو ان إنساناً يحتاج إلى هذا العمل وليس أمامه إلا هذا العمل فلا لا لا نجيب إلا بقولنا إن كان فيه من له وكان في تقليل هذه الساعات ضرر فيكون على هذا الحال حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه بعون اخر عند وجودي في المدرسة ويؤذن علي الظهر هل الحصه الحصة وأنزل للصلاة نبقى في الحصة ونصلي بعدها إن كان في فرق الحصة ضرر أو مقسدة أو إغار صبر المدرس فليجلس حتى يصلي بعد الحصة مع زملائه أماذا كان المدرس يغصبت بذلك ويفرح ويؤذن وليس هناك ضرر فيصلي يصلي الصلاه في اول وقتها يوجد معي مبلغ قدر ألف جنيه ومر عليه عام هجري كامل هل فيه زكاه مال أم لا؟ يعني ألف جنيه ولا انت مشيت صفر ولا مش عارف يعني ألف جنيه معلهوش زكاه معلهوش زكاه بس احنا بنحسدك انت معاك 1000 جنيه وعد سنه ما يصرفش ده حاجه حلوه شخص مسلم يعمل ماه العمل وأريد ان آمن مكرهه، فهذا يجوز لي أن أسمع من شخص آخر هذا المكر وهل هذه غيبة أم لا يعني فين هذا الشخص مفسد وأخوك يعلم عنه هذا و وجاء وحذرك منه لا من اجل الابتقاص من حقه بل لتحذيرك فهذا من الأمور الستة التي أجاز العلماء فيها الغيبة هل المرأة المنتقبة التي تزدل على عينيها أن تكشفها امام غير المحارم في بيتها دعوة أنها تأتي بالمشقة عليها عند العمل أثناء الزال عليها الأصل, الأصل المنع الأصل المنع إلا إذا كان هناك ضرر لا يحتمل فلتقدر الضرورة بقدرها يقول السلام عليكم هذه محاضرة ممتزة وأردت تكون في محاضرة أخرى وأردت تكون خطبة جمعة تحدثنا فيها إيه, ايه صيد بمعنى حكم صيد السمك الصغير غير ذات المخالفات لا طبعا هذه شاء الله يكون في دروس إنما طبعا خطبة جمعة ما هذا كذا الله خير يقول طيب علمت وأكدت منذ أيام بأن أبي يأخذ رشوة في عمله وعندما قلت لأمي ذلك أخبرتني بأنه يفعل ذلك منذ سنين طويلة لا حوله وكان يترك ويعود لذلك المرات الأخرى علما بأن والدي مصادر أخرى غير هذا المال من مرتب العمل وأعمال أخرى فليس كله مال حرام فماذا أفعل وماذا نفعل؟ وماذا تفعل أمي وأخواتي علماً بأنني لم بعد ولكني أعمل وبمثالي أن أتكفى بمصريفي وماذا أفعل مع أبي انا على استحياء من نصيحته مباشرة ولطالما أخبرته عن خطر الرشوة والمال الحرام بطريقة غير مباشرة وكيف تكون توبة أبي من هذا المهم نأتي على السؤال الأول ماذا أفعل وماذا تفعل أمي وأخواتي إذا كان الأمر كما قال إن هذا الأب له مال حلال ومال حرام فليس على من تحت ولا هذا الرجل باس إذا أخذوا ما يكفيهم وما يحتاجون إليه بنية الأكل من الحلال أما أنت فأيضا إذا تورعت عن هذا المال ولم تاخذ منه شيئا وأنت تزوج فهذا أفضل أما إذا أخذت حاجتك بنية الأرض من الحلال فهذا ايضا جائد أما السؤال الثاني كيف أنصهم يعني كما ذكرت أو ذكرتي إن الإنسان يبين له خطر الرشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وليكن ذلك مثلا لاحضار شريط يتكلم عن الرشوة وعن فرمت أكل أموال الناس بالباطل وعن الوعيد على أكل الحرام ويسمع هذا الشريط بمحضر من الوالد فلعله يتوب إلى الله عز وجل التوبة أنه لا بد أن يتخلص من جميع الأموال التي أخذها بطريق الرشوه وهذا إما أن يكون علم الناس الذين أخذ منهم هذا المال فيرد إلى هؤلاء الناس أموالهم أما إذا لم يعلم فعليه أن يتخلص من هذا المال بإنفافه في المصالح العامة للمسلمين او بإعطائه للفقراء والمساكين هل أكون ضامنا إذا كسرت من راية السيارة الأجرة وأنا نازل منها دون قصد؟ نعم يضمن يضمن إنسان استخدام الجرائب لمسحة الزجاج فهل يجب علي البحث بدقه على اسم الله تعالى وانزعه من جديدة قبل المس إذا كان من غالب على هذه الجرائد أن يكون فيها اسم من الأسماء الله فيمتغي على كده. وهذا هو الحاصل أن معظم الجرائد يكون فيها ذلك ولذلك اجتنابها أفضل هل يجب أن أنوي صيام نافلة وأنوي أني لو جعت أفطر لا يعني الإنسان الأول إن هو ينوي صيام النافلة ولكن لو طرا له هو سيفطر افطر ولو بالنيه مفهوم فلذلك لا ينوي الامرين معه ولكن هو ينوي الصيام فحينما يجوع لو نوى أنه يفطر حتى قبل أن ياكل صار مفطرا فلذلك ما ينويش الاثنين معه ولكن إذا جعله او اراد ان يفطر فهو امير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرز له الفطر هل يجوز الأكل أمام شخص صائم المبالغة في ذلك يجوز النهاية الجواز يجوز لكن ان كان هذا الشخص الصائم عرف عنه أنه مثلا ضعيف أمام رؤية الطعام وانه قد يهم بالإفطار إذا وجد هذا الأكل يأكل أمامه فعندئذ يتجنب المفطر الأكل أمامه يقول ما هي مسالك المتاخرين في تهذيب كتب المتقدمين وان هناك مسلك لم يتبعه المتاخرين تنصح المهم يعني انا مش فاهم هل يقصد بالتهذيب هنا الاختصار ولا يقصد اخراج مثلا ما لا يحتاج اليه عامه تهذيب الكتب او اختصار الكتب امر غير محمود أمر غير محمود بمعنى أن العلماء قالوا أن الكتب المطولة لا ينبغي لأحد أن يقدمها للناس مختصرة لأن هذا الاختصار قد يخل بشرط المؤلف ثم إن المؤلف لما صنع هذا الكتاب بهذا الطول كان هذا الطول فيه فوائد وقال من أراد أن يختصر فليختصر لنفسه فهو أفيد له سلم يختصر يختصر لنفسه ولكن هناك بعض العلماء بيرى ان الاختصار صار مهما في زمن قل فيه طلب العلم وضعفت فيه الهمن فقالوا إذا اختصرنا هذه الكتب سهلنا على غيرها أما إذا أراد بالتهديد ان الإنسان يأتي إلى كتاب فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة فيعزلها ويغطي على الصحيح أو يأتي إلى أقوال تخالف أقوال أهل السنة والجماعة أيضا فيحذفها ويغطي على أقوال أهل السنة والجماعة فهذا قال به فريق من العلماء ولكن أيضا إذا فعل هذا لنفسه فهذا هو الأصل أما أنه هو يفعله لغيره فإذا كان لفريق العلماء وجهة نظر ان هذا صار مهم في هذا الزمن وأنه يقرب العلم فلا وجهه نظري ولكن أكثر العلماء يقولون إن المطولات لا تختصر أعهدت ربي على أن أترك ذنبا معينة ثم يحدث, يحدث هذا الذنب هل لي من توبه بعد نقضي لهذا العهد مع ربي وبسبب هذا العهد تعالي من عدم ثقة في نفسي لخائنة وأشعر بفتور في الطاعه وأصبحت ذات همة منخفضة جدا احنا عندنا الحديث لفصيح الإمام مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي ان له رب يأخذ ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لك ثم فعل الذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له رب يأخذ ياخذ بالذنب ويغفر الذنب ثم فعل مره ثالثه فقال الله عز وجل قد غفرت له فليفعل ما شاء شاهد من هذا الحديث أن الإنسان مداما صادقا في توبته مخلصا فيها ثم استذلق الشيطان فليجدد التوبة أما هناك يعني أحيانا تكون التوبة غير صحيحة وغير صادق الإنسان فيها هذا الإنسان يكون غير صادق في توبته وتوبته غير مكتملة للشرور فهذا هو الذي يلام على هذه التوبة والإنسان دائما يجاهد نفسه والله عز وجل فتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها والله عز وجل يفرح بثوبة العبد والله تبارك وتعالى غفر لرجل قتل مئة نفس والله عز وجل من أسمائه الغفور الرحيم ولكن الإنسان دائما يحاول أن يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل ويجاهد يعني أحد الإخوة مرة أرسل لي رسالة على المحمول يعني اتعجبت منها يعني يعني بيقول ان هو بيصلي الليل وبيصوم يوم بعد يوم وبيقرأ جزء من القران ها بيقرأ جزء من القرآن كل ده بيعمله ثم انه بيأتي معصيه معينه كل يوم معصيه مش قادر مش يستغنى عنها فبقول له يعني كتب في الرساله انه هو استحيا ان هو في فكتبها ف صراحه اني ما ما رضيتش اكلمه او ارد عليه لانه مش فاضي فاتصل عليه فقلت له يا اخي والله لو كانت هذه الصلوات المفروضه بس صلوات تصليها لله عز وجل لمنعتك من هذه المعصيه لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فاذا كانت الصلاه فعلا لله عز وجل مستوفيه الشروط والاركان فانها سنه على الفحشاء المنكر واحد يصلي الفروض ويصلي قيام الليل ويصوم بعد يوم يوم بعد يوم يصوم ويرى جزء ثم مصر على معصية من المعاصي يبقى اذا قلت له دور على صلاتك زي شوفها صحيحه ولا ايه ولا غير صحيحه فالانسان اذا اخلص في توبته لا عز وجل واذا كان في توبته هذه نادما عازما على عدم العود مستعينا بالله عز وجل ثم أتبع هذه التوبة بالاعمال الصالحة فإن الله عز وجل سيدخله في حصن الطاعة وينجيه من الشيطان الرجيم وأما السائل هذا اللي هو يقول يعني ما عادش عندي ثقه في نفسي لا نقول له لا أنت لا تياس أن هذا من تحزيل الشيطان والشيطان يريد منك أن تصل إلى هذه الدرجة ولكن استعين بالله عز وجل وكم الإنسان كان يفعل أكثر مما تفعل وثاب الله عليه ما حكم من وضع ماله في البنوك ثم يقوم بأغذي الفائدة وصرف بالخدمات العامة المسلمين وعلى الزامج وصالح العامة المسلمين إن كان وضع ماله في البنك لأنه يحتاج إلى وضعه فينبغى هو يشترط عليهم ألا فوائد أما إذا كان لا يستطيع أنه يشترط عليهم هذا الشرق فهو معذور ويتخلص بهذه الطريقة أما واحد يخط الفلس مخصوص عشان يأخذ طوائدها ويصرفها في أمور المسلمين فهذا خراب كنت أضعى مبلغا من المال بالبنك من السادات فنوات وكنت أنتفع بتلك الفئة هذه المدة عن طريق دفعات الكهرباء والإيجار وما شابه ذلك مع العلم أني كنت أعلى مقوبة آكل الربع والآن خطبت من ذلك فماذا أفعل حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه تحسب هذه الأموال اللي أنت استفادت بها وتتخلص منها بنفقتها في وجوهها التي ذكرها العلماء من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة رأى أحد إخوتي رؤية فصرها على أن بعض المال الحرام قد دخل في بيتنا وعند سؤال أبي أنفر ذلك وقال ربما يكون في تأخيره عن مواعيد عمله الرسمية أو حضوره من عمله مبكراً علنا بأنه قد يتم معامله في وقت أقل من وقت الغذب فإن كان هذا حراما فكيف الخلاص من هذا الزنب علنا بأنه موظف في الحكومة السؤال غير واضح فينبغي الأقل أن يسأل السؤال مباشرة عشان نجوم هل شراء السلعة في وقت نخصها ثم بيعها في وقت الغلاء يعتبر من الربا؟ لا ولا يعتبر من الاحتكار لأن العلماء أبداً الاحتكار هو إن الإنسان يحصر السلعة في وقت قلتها بغرض تغلقها على المسلمين أما ذكرت السلعة المصاصرة وتركها حتى يرتفع ثمنها، فهذا لا بأس به بفضل الله عز جاءني مبلغ من المال فهل أبدأ في خطوات الزواج أم الحج أولا هذا يختلف باختلاف الشخص إن كان الزواج مهم بالنسبة له أهمية شديدة فليقدم الزواج ويكون هذا مما يستثنى لأنه المال الحج اشترط العلماء ان يكون فائضا عن حاجته والزواج من أعظم الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان فلو كان محتاج هذا المال في الزواج فيسقط عنه الحج أما إذا كان غير محتاج فليقدم الحج يقول كيف نجمل في طلب الرزق وكيفية الأغذاء الأسباب وما معنى لو توكلتم على الله حق فوتر نقول لنا خب الجمعة بهذا المعنى وهي مفاتيح الرزق ممكن تخدها من أخوة الشيخ جابر وتسمعها هل يجد للرجل أن يسبح في الحمام أو يشفي سمك يجوز وهل يجوز الإنسان يشرب ويأكل وهو نائم يكره ذلك وهل يجوز للجنوب أن يأكل واشرب لا مانع لا مانع من ان أن او يشرب كنت اصلي الوتر في المسجد ونويت ان اصلي ثلاثة ركعات مفصلات ثم اعتم بأكثر من واحد فقشيك من فرقتهم لو اتممت أن يتسلمت بعد ثانية فما الحكم لذلك هل يمكن أن تكون هناك حركة بسيطة في أو ما يشبه حركات خفيفة؟ راضيه هل ممكن ان هذه لا تعد ريحا أي حتى تتيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشم ريحا او تسمع صوتا يقول هل تفضلت فضيلتكم بتعليمنا فقه الامر المعروف النهي عن المنكر والله احنا يعني ذكرنا ذلك في دروس الفجر ولكن طبعا المشكله ان اللي بيحضر المغرب ما بيحضرش الفجر واللي احضر الفجر ما بيحضرش المغرب واللي يحضر يوم الثلاث بيحضرش الاربع واللي يحضر الاربع ما بيحضرش السبت وحكايه يعني فكل واحد عايز ايه, ايه دروس خاصه لوحده انما كل الامور دي الحمد لله يعني تكلمنا فيها وان شاء الله تبارك وتعالى لو جاءت يعني فرصه نتكلم فيها مره اخرى ان شاء الله كنت أصلي إماما في صلاة جهرية وأثناء فراءة الفتحة في ركع الأولى عند قوله ولا الضالين قطع نفسه ولم يخرج حرف النون وأما منأ المأمومون مباشرة فهل في هذا شيء؟ أه تعيد تلمت ولا الضالين حتى لو أمنوا أه اعمل في مكتب تخليص جمركي اعلم بانه يكون هناك رشوه ولا يقوم بعمل مخالف عن قانون جمركي اعلم ان الموظف اخر الرشوه يقوم بمخالفه لكن هذا عرس على سبيل التعود وان قاربت العالم الذاتي اقام الموظف بتعطيل وتاخير عملي اذا كان الامر كما ذكرت فليس عليك شيء وانما التابعه على هذا المرتشي الذي يكرهك على دفع الرشوه هذا الله تبارك وتعالى اعلم صل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه